بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إن شاء الله تبارك وتعالى أعرفكم بنفس الأول سالع عبد الواصل أكون شاء الله في هذا الوقت إن شاء الله في مادة التفسير في مادة التفسير فسأل الله جل التوفيق والسجد يرزقني تعالى انه ولي ذلك والقادر عليه انا هو ااا ماده تخصصي لم سنه حظا كثيرا يعني من المعاجد وال... ال وجود بعض المواد التي ايه يعني تحفظ الايه اه اهتمامي الطلاب وليهم مثل الفقه والسلوكيات والشون مثل من الاشياء طبعا لو الانسان يعني نكث عمره كله لكي يدرس التفسير لو درس فيه كل ما يحتاج من فقه وتوحيد واصول واذات من معظم اعتمادات بل كل اعتمادات المواد الاخرى على هذه الماده وهو القران الكريم ولعلنا يعني نجمع أن اول ادله هو القران الكريم ف يعني ان شاء الله يكون منظم في التفسير هيبقى منظم مختصر يعني مع الاساس يعني لان طبعا الكم كبير جدا ولكن نحاول ان شاء الله بقدر الامكان يعني ان ايه يعني نستقي الفوائد المهمه في التفسير وعليكم انتم الايه الجهد الاكبر في قراءته ومعنا عليكم ممكن ان احنا نتكلم فيه ان شاء الله في فبداية القرآن الله عز وجل من رحمته ومن فضله أن يسترد فقال ولقد يستردنا القرآن للذكر فهل من مذكر إذن فإن شاء الله ليس هناك عنف ولا مشقة لا في حفظه ولا في تفسير لأنه نزل به في لغة العرب فنقول بداية كلامنا اليوم ينقسم قسمي قسم الأول ايه اا في مقدمه في اصول التفسير القسم الثاني ان شاء الله يكون في يعني تفسير جزء ممكن فاتحه وبعض الاشياء من سوره البقره فنفضل على التوكيل فبدايتا اا تفسير القرآن. ما معنى التفسير لغة واصطلاح يعني على الاقل يعني ان شاء الله على الاقل السؤال اكتب تمام يعني ان شاء الله يعني ايه منذ هنك بشي comes اللي بجوجه اللي جاء الصف ما معنى تفسير لغة و الصلاحة يدور التفسير على الكشف و البيان يدور التفسير على الكشف و البيان وهو اخراج الشيء من مقام الختاء الى مقام التجلد فهو إخراج العنقائة الى مقام التجلد و علم يعرف به معاني القران واحكامه علم يعرف به معاني القران واحكامه اهميه علم التفسير علم يعرف به معاني القران واحكامه اهميه علم التفسير ايه اهميه علم التفسير طبعا الناظر اذا ما ابتدى الدرس أنه أهميته أظن وهو من أشرف العلوم لماذا؟ لأن شرف العلم شرف المعلوم شرف العلم شرف المعلوم وكلام الله تعالى هو صفة من صفاته سبحانه وشرف معرفة معاني كلامه لا يسوي شرف لا يسوي شرف هذا <تصفيق> كلام ربنا هذا الكلام لا يسوي شرف بالذات انما معنى التفسير لو بصراحه اهميه ايه التفسير قواعد التفسير ما هي قواعد التفسير هل التفسير جه واحد كلمه قبل الطاء ونسخ القران وعدي فصل فيه ولا التفسير دي له قواعد وله اصول طبعا لا شك افضل العلوم يجب ان يكون له قواعد فالتفسير قواعد كليه يتوصل بها الى معرفتي معاني القرآن واحكامي طب الممكن انا كدت بكلم دا ممكن تبصاره بس انا مش اوصرت <تصفيق> اوصرت الابداء دي طبعا في بداية تبصاره ببطر ونستلق طبعا مكون نش ايه الاخراض مقولوه لا تبناخد النهجم في الباب لا انما لو كتبت انت مع الكتابة دهت علم حتى ما انت تقول ليه طبعاً لما تجي انتبت التلاكب تعمل ايه فنتلخف ابنتك تعمل حواش حوالين الكتاب عارف انت يا دي كتبتها فين وعارف المكان اللي انت كاتب فيه فتبدأ جادي يؤدي لايه يؤدي الاستحضار العلم بسرعة إنما بسقايت بقى ان يقصى العلم ببساطة سيذهب ببساطة نحن ملخف لا لو توصيلي سنفعش تلخف ده دي حتى قصف الماء الله تعالى طيب فأنا للتفسير قواعد كلية متواصلتها إلى معاني القرآن واحكامه طيب يبقى قواعد تفسير بنسبة للتفسير بالصف مثله مثل أصول السق بالنسبة للسق لهو الأحكام الصدقية فأصول الفكر تاني من ايه أصول السق بتثبط الاستثلاة وتعرف الفقيه كيفيه استنباط الايه الاحكام من النصوص تمام كذلك قواعد التفسير تضبط الاستدلال من القرآن وتعرف المفسر كيف يستنبط القران على معنيه واحكامه يبقى كده توصل ايه المعنى جيده ان قواعد تفسير التفسير مثل اصول الفقه للاحكام الفقهيه أو للتقييم كما أن الأصول الفقه بتضبط الاستدلال وتعرف الفقه كيفية الاستدلال أو استنباط الأحكام الفقهية من النصوص فكذلك أيضا قوائل تفسير تضبط الاستدلال من القرآن وتعرف المفسرة كيف يسبل بالقرآن على معنينه وأحكامه طيب عرف القرآن عرف القرآن, عرف القرآن القران نسطر بمعنى اسم المفعول اي قران بمعنى ايه اسم مفعول ما كلمه اسم مفعول مش عارفين عشان القران كله الكليه بتاعنا فك لغه عربيه مثلا طبعا الاسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول تمام على وزن اللي من مثال رباعي او مضارعه يقلب ايه المطارع ايه نيمن ويفتح ما قبل الاهه ويفتح ما قبل تمام؟ طيب نعم لا يقابل الحاجة اللي بولا بصابية الله خير قرآن هو لغة على اسم المفعود بمعنى مقروب يبقى معنى مقول قرآن يعني ايه؟ يعني مقروب خلاص؟ يقرأ قراءة قرآنا ده مصف اذا قرأ في اللغة بمعنين بمعنى تلأ وبمعنى جمع القراءة في اللغة لو جيت بحث على معنى قرأة في اللغة لها معنين تلأ وجمع ومنه القرية القرية جاء من ايه لو جيت مجد قرية ده برضو ايه قاراء والالف طبق؟ قريه سميت قريه المذا لانها تجمع السكان لانها السكان والقران بمعنى المثل او المجموع المثل او المجموع وهم ذكره العلماء في معنى المجموع أي الذي جمع كل ما في الكتب الاولين جمع كل ما في الكتب الاولين القران ودي معنى إيه؟ أه وأزلنا إليك الكتابة مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا معنى الهيمانة إنه وجمع كل ما في كتب الإيه؟ الأولين طب اصطلاحاً طب اصطلاحاً طبعاً اصطلاحاً يختلف بقى عند المفسرين وعند إيه؟ أهل العقيدة تمام؟ بسارق بين الاصطلاح لما قول اصطلاحاً يعني دي انا بشوفك بكلمتين في التفسير عند مين المفسرين لما واحد يقولك كده القرآن معناه ايه؟ لما تيجي تقف التوحيد وتقف السفاد تيجي عند كلام الناس على وقولك ايه؟ اذبع عشانة أهل السنة والجماعة في كلام الناس على او في القرآن خلاص دي ليه معنى ثاني المقوم كلمة يمكنك يجمع مع بعض بس ايه؟ هنفضل في الاسمين طيب اصباحا هو كلام الله تعالى المنزل على مسمدين صلى الله عليه وسلم يبقى كلام منزل طبق يعني حاول دايما انما تجي تذاكر تختصر كده يعني ما نجي لكلام في العقيدة وكأنهم نشح مثلا في كلام العقيدة في كلام الله تعالى قلتم تستخدموا سبع نقاط في كلام الله تعالى واحد كدر اثنين كدر ثلاث كدر اربعة كدر ندل على كل نقطة من, إيه؟ من النقاط يبقى القرآن كلام الله تعالى منزل لدليل على الله تعالى منزل على مصمد النصب والسلم ثلاث يبقى ده معنى مشكلة من البشر ثلاث المتعبد بتلاوات المتعبد بتلاوات هو أي توق جرعين ده لوله وقراعات المعنى المتعبد بتلاوات وهو محظوظ في الصدور محظوظ في الصدور عشان بقى لما يجي بقى الاشاعره اللي بيتكلموا والكلاغيه والسلميه والناس المنطقه في السابعه اللي متفرقه في كلام الله تعالى يقولوا لما يكون محظوظ في الصدور يبقى كلام الله تعالى يبقى كلام الله تعالى اللي هو المعنى الايه تمام المعنى ان ف هو محفوظ في الصدور ولكن مع ان هو محفوظ في الصدور ان هو خرج من انه ايه كلام لا تعالى منقول بالتواتر منقول بالتواتر طبعا يعني ما نقل شيء بالتواتر مثل القران شيء طبعا دي السلسله كلها عاليه حتى الى العلي الكبير تمام منقول بالتواتر ومن انكر من حرفا مجمعا عليه بين القراء فهو كافر لن أنكر منه حرفا نسمعا عليه بين القراء فهو كافر وكذا من اتعى ان شيئا منه مكتوم أي كافر أيضا ذهي بقى الكلام على مين بقى على الشيعة واللوة في مصحف فرطيمة ومصحف علي ومهكذا طيب سوف نأكد سريعا كده معناه جملة اعتقاد اهل السنوات الجماعة في كلام الليس عالي انا اقوله سريعا عشان بطل يكون عندها تصور لاعتقاد انت كمسلم تعتقد عقيدة السلف في كلام الليس عالي تمام طبعا عارف انتوا عارفين العقيدة طبعا في كلام الليس عالي بس عشان مفيش انا كنت عايز طبعا ان احنا تفاعل بس عشان إيه, ايه الوقت وان شاء الله هتاخد الحال يعني طبعا حبيت يكون ايه خلصان عندكم المفروض ان ما ايه ماولهاش اصل خلصان بس برضه من قبل ايه اذكر ويكون في معنى جديد ممكن لحد يسأل عليه ولا حاجه يعتقد السلف ان الله تعالى صفه الكلام ففيه صفه الكلام صفه قائمه فيه غير دائنة منهم صفة قائمة بهم غير دائنة منهم نسمي الكلام والصعب صفة قائمة بلاي تعالى تمام. دي معناه اللي ما نقول بقى في الصفات السعيلية أنا خدنا في القاعدة اسمها الصفات ان الصفات بنقسم بصفات مية صفات ثوثية وصفات خلفية وصفات التباكيات من قلتهم تسمية ليه فطار غاتية وصفات ايه فعلية خلاص نجري الفعلية قلنا الفعلية ان هي من حيث طيامبلك على غاتية تمام ومن حيث تبوتوها احادي تمام انا <تصفيق> طب افصل بس معايا كده يعني ما احنا بنقول في الصفات الثبوتيه ان الصفات الصفات الذاتيه قائمه لا تنفك بالله تعالى زي مثلا ايه العلم والقدره والاراده واليات وغيرها دي كلها ما ينفعش ان احنا نقول ان هي متعلقه ده هي قائمه لا تنفك بالله تعالى قائمه بذاته سبحانه وتعالى ما نقولش يعلم ما تشاء ولا يعلم ما تشاء ينفع نقول يقدر ما تشاء ولا ما تشاء ما ينفعش يسمع ما تشاء ولا يسمع ما تشاء دي ثلاث صفات ايه ذاتيه خلاص <تصفيق> إنما الصفات الفعليه متعلقه بالمشيئه ودي الفرق بين الذاتيه والايه وصف يعني ايه يعني يفعلها ما شاء ولا يفعلها ما شاء تمام مثل الكلام الكلام صفه فعليه نقول الله عز وجل يتكلم, يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء قال تبارك وتعالى كلمه جاء موسى من قاطينه وكلمه رب خلاص في ضمن يعني الصفه الاليه كان من حث تعلقها نقول ربنا ايه غير متكلم ما ينفعش تمسس ثبوت لله عز وجل فهي ذاتيه خلاص اي الله متكلم ما ينفعش ان ايه نقول ولا عايز اقول ان هو اكثر تمام اذا ما ينفعش اقول كده ولكن من حث حدوثها تحس بالحدوث هي احاد يعني تبقى خاتم هو ليس متكلما هكذا على طول ماشي نقول لا ولكن الكل يتكلم متشاش انما الصفات الذاتيه ثابته لله عز في كل وقت وفي كل حين لا غير متعلقه بالايه بالمشيئه ماشي يا زي مثل ينجو انه صفه ربنا الى سماه الدنيا في طول الليل الاخر كان امسس وجاء ربك والملك وصافوا في, في, في, في, في, في المجيء في يوم القيامه يعني خلاص ايه باين باين دي معناتها صفات الايه الصفات الفعليه خلاص يبقى إيه تعالى صفط الكلام وهي صفته قائمه به غير باينه عنه غير باينه باينه يعني ايه مستقله غير باينه عنه لا ابتداء بها لم تماز جوتيه جوتيه ذاتيه الايه الاصليه لا ابتداء ان تصاطيه بها فهو متكلم سبحانه وتعالى من البدء ولا انتهاء مش زي ما اقول ايه يا حاج هو ايه ربنا خلاص خلص الواحد ما عادش بعد كده لا لا انتهاء ده دي طبعا تناقص لتبارك وتعالى ما الصفات ما يقال في الصفات ما يقال تمام ما يقال في الذات يقال في الايه ما ينفعش نقول الصغرى منتهيه خلاص ما ينفعش ويتكلم بها اي بهذه الصفه اللي هو الكلام ده في مشيئته واختياره عشان احنا بنساله ايه صفه عليه يتكلم بها بمشيئته واختياره وكلامه تعالى احسن الكلام ولا يشبه ولا يشبه كلام المخلوقين ابن الخالق لا يقاس بالمخلوق إذن الخالق لا يقاس بالمطلوب ويكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عبادهم بواسطة إن شاء وبغيرها يسمعه على الحقيقة الكلام ها؟ مسموع كما جاءت بعض يسمعه من قرب كما يسمعه من إيه من بعض وفي آية التوبة وإن من المشركين استجاركة وإن أحد من المشركين استجاركة فأجر حتى يسمع كلام الله كمان فيسمع على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله ويسمع عباده في الدار الآفرة يكلم عباده في الدار الآفرة بصوت نفسه يبقى كلام الله بصوت وحرك بصوت وحرك كما جاء في بعض الأحديث أنه يتكلم بصوت خلاص بصوت نفسه كما أنه كلم موسى ونداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى لا هم عند بعض المعطلة بيقولوا ان الشجرة هي اللي كلمة موسى ان دا كان الكلام دا كلام باطني نفسي وخلق الكلام في الشجرة يعني معنى كده ان الشجرة هي اللي انني انا الله لا اله الا انا انني الله رب العالمين ما ينفعش تمام كما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم وكلماته تعالى لا نهاية لها يبقى رب نفط نقصي بحن نقول ما كلامه تعالى صفة قائمة بثاته غير فائلة من لا بدأ لا ولا من تهاء لا حص لها لا حص ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلاء والبحر يمثوه من بعده سبعة أبصر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إذن لا حصر له تمام وكما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا من نفسه مدادا يعني البحر ده لو كان مداد مداد يعني إيه حبه والشجر دي تمام؟ الارض كلها شجر وخذنا الشجر دي خلانها ألم شوفوا يا شجرة دي بكا ألم لذا كل الارض دي كي يكون لها أشجار ومنها ألم ويأخذ الألم من من البحر من الحيبر من البحر ويكتب كلمات الله على المتالة لماذا يا جماعة لأنه لا يسمي المخلوق الخلق فما انما يقال ها اي تمام كيف يخنم مخلوق خالص هل اكتب لحد ما يخلص كار... لا يمكن لا يمكن تمام حط بقى مش الله ضرب لك هنا ولو اكثر من ذلك تمام فانه لا حصل لا, لا حصل تمام وكيف يخنم مخلوق خالص الاقلام مخلوقه والام والدجات فكيف يخنم الايه الخالق وصفات يبقى لا نهايه لها ومن كلامه القران والتوراة والانجيل فالقران كلامه صوره واياته وكلمات وكده تمام ممكن يبقى لكلام بعث الفرق بيقول لك ان كلام الله واحد. القران والانجيل والتوراة والزبور واحد فانعبر عنه بالعربيه كان القران وانعبر عنه بالعبرانيه كان توراه وانعبر عنه بالسريانيه كان انجيل تمام دي بعض الايه بعض العقائد الفاسده في القراني الشريف زي اصلا وان اصلا ما قال كثير من احاديث انه عند ان الفاد اطوال كتب تمام ولما انت الانجيل وانضل عليهما في الايه في المصحف تمام ولما نزلت ايه وصيه ولما قال ما ادى الله في التوراه ولا الانجيل ولا القران مثله يبقى زي كل لو بعبر عنه كده يبقى كده تمام ما ينفعش تمام يبقى انا لا احنا احنا بنقول ايه هما بيقولوا الكلام كله واحد لو جبت الانجيل والتوراه والقران تمام هيبقوا كل واحد بس الايه ال الايه الداب العربي ودي العبراني ودي الايه انا من كلام زي بسم الله الرحمن الرحيم موجوده هنا وهنا وهنا بس لو كتبت بالعربيه يبقى قران لو كتبت بالعبراني يبقى ايه ثوراة. لو كتبت بالين يبقى ايه انجيل فهمت ليه يبقى هنا مفيش ايه مفيش تفاضل ولا لا كله زي بعضه خلاص يبقى هنا بقى ما يقولكش بقى ان التلغاك كلها كانت عبارة عن مواثيق وعهود وأحكام والإنجيل كلها كانت عبارة عن مواعظ والزبر كلها كانت عن, عن رقائق وحزم ده والقرآن جاء مهيمين على هؤلاء يبقى اذا لو قلنا بالكلام دي عند هؤلاء أولاك لدي كلامك فاسم انت خلاص هنقول ان القرآن في آه. اه في ميسه اخر ميسه ده نو ايه إن اللي اللي يلزم ان إيه؟ اللي إيه؟ اللي لا ممكن يكون في الاصوليه ممكن في الايه الاصول ممكن يكون في الايه في الاحكام او غير ذلك تمام الشاهد ان القران يظبط هؤلاء القران يظبط هؤلاء طيب فالقران كلام سوره واياته واحكامه طبعًا ولكن الجمله دي بس هي القرآن كله يعني معني كل القرآن ثاني هو كلام ربنا انما ان يبقى صور وآيات وكلمات لا ده مش لا نقول لا ده هو كلام وال حروف كمان خلاص تكلم بحروفه ومعانيه تكلم بحروفه ومعانيه فليس القرآن المعارضون الالفاظ والالفاظ ولا ايه المعاني ولكن مضع الحروف والايه والمعاني ولم ينزله على احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم من القران زي الايه لا لم ينزل على احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم اسمعه جبريل الله اسمعه جبريل وجبريل اسمعه محمد واسمع محمد صلى الله عليه وسلم لامته وليس للجبريل ولا لمحمد ولا لغيره الا التبليغ وهو هو المكتوب في اللوح المحفوظ وهو الذي في المصاحف يحفوه التالون بألف نتئهم ويقراءه المقرؤون بأصواتهم ويسمعه السامعون بأذانهم وينسخه الناسخ ويطبعه الكتاب بأيديه تمام في بعض الايه بعض الايه الحاجات في طبعا عشان ما طبعا العقيده كبيره جدا في ذلك طبعا من العقيدة ايضا أنه غير مخلوق طبعا كان لا يسع القدماء ان الناس نقول كلام مباشر على فكره انما لما, لما دخل المعتزله والاهليه وذكروا أنه مخلوق وانه ليس بكلام الفطر بتاع ف لم يساهم نقول في عقيدتنا في الكريم هو كلامه تعالى غير مخلوق منه بدأ واليه يعود منه بدا من الوداء اي تكلم الريد كتاء على الحقيقة تمام؟ ولي يعود في معنى العلم اي يعود في يعود في لو... يعود في الوثل ويرقى اللي يتبعث على لي يطعب القيام الصويب والعمل صليح على يعود اي درافائه من المصاحب الصدور يوم الاية القيم وهي علامة من عامات يوم الاية القيامة ما مصادر علم التفسير؟ هل العلم ترسيب كله واحد ممكن يجي يعمل زي خواطر الشعراء وكده ولا يمكن يعمل كده لا هل جملهش مصادر ما مصادر هذا العلم مصادره في علوم خمسة كلية علوم خمسة كلية وهي القرآن اثنين السنة ثلاثة مأثور عن الصحابة أربعة أصول الثق خمسة علوم اللغة خمسة علوم اللغة قرآن سنة مأثور عن الصحابة اصول الثق طالب اللغة طيب ما هي مناهج المتفسرين مناهج المتفسرين هل كل متفسرين زي بعض؟ طبعا زي بعض مكنش من ايه واحد زي الطبري زي القاسمي زي مثل الثغوي زي الكتاب زي كذا و... هل هناك في مناهج للتفسير طب ايه هي المناهج يعني ايه مناهج المقصود بمناهج التفسير هي الفرائض والخصائص التي يتميز بها التفسير التي تميز فيها التفسير والمناهج جمع منهج والمنهج هو الطريق الملتزم الطريق الملتزم يعني ايه هند في طريقتي في التفسير تمام؟ وزيك هم ننصح دايماً اللي بيأرى تفسير يجب يقرأ به المقدم عشان يعرف الرجل تا او هذا العالم كيف ايه ماذا اخذ من طريقتي او اي طريقة تلك دا في التفسير يبقى ايضاً ملايك التفسير بخلاصة كده هي الطرق والشروط التي تتبعوها في التفسير الطرق والشروط التي تتبعوها في التفسير طيب كيف نعرف؟ مناجة المفسرين نعرفها بكثير كيف نعرف مناجة التفسير نعرفها نعرفها بأحد طريقين بأحد طريقين طريق الأول أن ينص المفسر على شرط في التفسير يجي في المقدمة يقول لكي اتبعت كذا كذا نص على شرطه في التفسير يما في أول تفسيره او نص علي في مواضع متفتقة في تفسير طبعاً. اما يكتب كده ولا انا اتبعت كده كده كده او ممكن ما يكتبش في الاول ويجي في بعض مواضع التفسير ويكتب ايه ان هو يتبع كده المطريق الثاني ان يعلم شرطه في التفسير عن طريق الاستقراء عن طريق الاستقراء واحد ما يكتبش ايه المنهج بتاعه وطريقته في التفسير في المقدمة عاية تعرف هذا المفتر طريقته وماذا اتبع في تفسيره دي بقى سمبال اتقاء اتقاء يعني إيه؟ من إين؟ ايه؟ اس, إس ديه؟ أصل هذا معنى الطلب وطلب معنى يعني تبحث في التفسير ده وتقرأ لحد ما تعرف هذا المعالم كيف يمشي في التفسير تمام زي واحد كده مثلا ايه انت عايز تعرف ازاي ماشي في شغله ماشي هو ما قال لكش ماشي في الصنع من كده الصنعه بتاعته من كتر ايه ما تيجي تبصوا في شغله كل ما يجي يعمل حاجه تبص تمام يلاقي هو بيعمل كده في حته حلوه والحته الثانيه كده دي اسمه الاستقرار تمام ده نوعين اما استقرار تام. تام او اغلبيه يعني يمسك التفسير كله إراغ من أقوله لآخر هل ده يكون حج يكون حجة لأنه يكون دلاً على صحة ما بحث بالاستقرار الأرض. حجة ليه؟ لأن الدرجة الخاصة أرا كل فعيلة في العقيدة ماشي الزال تمام وعرف التبصير بياخد السيكاله طريقه من او مجات المريخ التبصير قال واخده في طريقه الماسور ولا طريقه الراس ولا الطريقه العقليه ولا الطريقه الكبر او طريقه تمام هيعرف هو ماشي في كل حاجه حتى في الحديث حتى في الجن الاسرائيليه حتى في الاثار ماشي ازاي تمام؟ هو استقرأ كل شيء اخذ او ما, أو ما شاكده يمشي في الحديثهم ايه قال رزو الله يبقى خلاص ما بيشتراشل ايه الاصل هو بس ينقل ايه بتعمل دول اسميد ورزال ييجي في الاستراليات اليوم جايبه مجرم ايه ما يبين هل السؤاليات دي ضعيفة ولا ييجي في الحديث ما يبينش ايه الحديث هو اللي يعلق عليه تمام؟ او ما يذكوش احدث خالص ماشي. او هو بيتكلم يوم جايب مثلا في البداية استفادة هو يوم يتكلم علاقة هذا التفسير الآية في الواقع تمام؟ او بالدعوة في يكون التفسير الدعوة في التفسير دي تفسير دعوة او تفسير موضوعي او تفسير عقلي تمام؟ وهكذا خلاص؟ فدي اسم استقاء ايه؟ تام ماشي؟ يعني يتبع التفسير من اوله من اوله الى اخر اثنين استقراء ناقص اثنين استقراء نقص نقص يعني ليه من خلال تفسير أرجس إن ثلاثة خمسة ست عشرة تمام ده الأغلابي لا ده الأولان اللي هو تام أو أغلابي آه ده واحد آه تام أو أغلابي إنه ناقص موصوش الأغلابي في القرآن. تمام ده هو من خلال ما قرأ ما قرأ ما قرأ عرف هذا العالم كيف يتفصي في تفسير ألد ده بيتيب كذا كذا كذا خلاص طيب على نفس المنوال انا اول ده مش فقه بس ممكن ياخد بكلام, بكلام اذا كان عالم لحاره في العلم والثاء وعارف من اول ما يشوف كده عاد ادوات واليات الايه التفسير واول ما يرى ما يشوف في سوره البقره خلاص لكن ان في ذلك لان ممكن ما لم يبينه في سوره البقره يبينه في ايه في الامران او في اخر لان ممكن في اشياء يثبت عنها في سوره البقره تمام بعد كده تتجلى له في ايه في ايات اخرى وفي سور اخرى وزك ممكن يقرا مثلا في ايه كم جاي مثلا لفظ مثلا ايه لفظ مثل بديع بديع صمته موجوده في البقره تمام وموجوده مثلا في الانعام فما ما عرفش على كلمه بديع او اسم ده فين في البقره ام عرفك على فين في الانعام مثلا خلاص يبقى إذن ايه الاتقاء التنديق في اهو ماشي نقول تكلم عن نبذه عن ناس الكثيه طبعا والله كلام لا لا واستقراء هو احنا عرفنا معنى الاستقراء اداه معرفه سامي بتعرف الايه النص من استقراء ان هو يتتبع ليعلم كيف ايه هذا الايه المفسر في التفسير خلاص فلو كان سام يبقى حاول لم يكن تام إبادة ليس إيه؟ حجر ولكن ممكن نستقلل فيه فيما إيه؟ لو معرفنش حد أهل أي حاجة لأهل العلم ما قالوا فيه تمام؟ ولهو ألف مقدمة وواحد جيه باستقاء نسأل ثلاث ليه بناخد بكلام خلاص؟ أفضل مجمعية العائلة ده نفسه فيه حاجة فيه هنقول <تصفيق> دي منايج المتحدين على الطوب بتاعتهم الأول المنهج يقع فيها الطريقان خلاص؟ هننزل تفسير وبعد ما نستفسير هتبدا انت تذهب لغايه مراجع المفسرين ماشي طبعا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من التفسير الشيء الكثير وانما نقل عنه تفسير بعض الايات تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ايات كثيره حسب الحاجه ففسامحهم قالوا تبارك على الذين احسنوا فصنا وزياده فقال الفصني له وزياده النار دلوقتي اللي هتعال ومثلا قالوا غير المرغوب عليهم قال غير المغبوب ان يعود ولا تصير ايه وقعدوا لهم وقعدوا لهم ما سفعتم من قواتهم يوم الرباط الخيل قال القوه الا اين القوه هي ثلاث الايه الرمي خلاص وكل وشوحه كانت لونها خيط ابيض من رائته الايه الاسود خالص الابيض اول ايه؟ الفجر وفاجة الاسود الليل تمام؟ والصحابة كانوا يهابون ان يسألون ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفسير وكانوا يعلمون يعملون اكثر يعلمون اكثر معاني القرآن لنمتلون اصحاب ايه؟ اصحاب لغة لماذا؟ لانهم شاهد التنزيل ومشاهد التنزيل ومعارفة اصحاب النزول توارث العلم بمعان الايات توارث العلم بمعان الايات وكذلك سمعوا كلام النبله وكلهم يعلم ان السنه متفرعه لايه للقران وطو كذلك كانوا اهل لغة كانوا اهل لغه لكن تجد مثلا ان القران سجل فيه بعض الاشياء الصحابه كانوا متقنين دي بيها ومقنين بيها عشان احنا ما على بعض الكلمات عايزين نوصل لايه لو قاموا في القاولين لا استخرف الايه وحتى اهل الجاهليه كانوا اللغه تمام ودي سر ان ايه الفرق الناس باللغه العربيه عشان يكون معزه والناس على ايه على اهل اللغه والفصاحه تمام فكانوا عارفين المعاني وما تناقشوش في المعاني زي ما تناقشوا المعتزله والاشاعره والجماله غير ذلك ما بقوش استوى على السطوله في حد من اهل الجاهليه قال استوى على السطوله لا ده مش هو في اللغه اقصد ذلك خلاص يبقى إذن كانوا فوق ذلك أهل إيه؟ أهل اللغة طبعا ذات من إيه؟ التفسير في عهد الصحارة خلاص آه طبعا آه الصحارة كان في منهم فشلون كثيرون وكان طبعا كان هم مشهور عنهم ابن مسعود وعيد نبي طالب وابن عباس صدي الله عنه من دنيا عنه وظهر ذلك من الصحابه بعد الصحابه, الصحابة اكثر التابعون في التفسير وحاجه الناس ان يفسر لهم الايه ومن ثم انتشرت المدارس انتشرت المدارس الصحابه كانوا لهم مدارس كذا مدرسه لابن مسعود في الكوفه عبدون بن مسعود تمام مين تاني نزيتي السلماني والربيع ابن حيثم وسعيد ابن جباي وعكريمة وثوص وغيره مدى سعيد ابن طالب كانت في المدينة ومن تلاميذته ابن عباس وكان في مدى سعيد ابن عباس في مكة ومن أبرز تلاميذته كما تعلمون مجاهد ابن جاهل الذي عرض على ابن عباس القرآن ثلاثة عربار وثلاث مرات يعني <تصفيق> اه ام ناقصين اشرب من بعده حاطين قال عدد الليمه الثلاث اذا جاءك التفسير على المداهد فحاسبه كذا يعني طبعا ثلاث مرات يعرضوا على حبر القران تيمنا فاش بعد سبعين وعليكم تفسير ايه ايه تفصيل فقطعان يتقلمه في كل آية كمام؟ ثم بعد التابعين اتى تابع التابعين فتوسعوا في التفسير ومن ثم بدأ تدوين التفسير بدأ اتكام التفسير في عصر تابع التابعين كان التفسير في البداية ينقل حفظا مع عهد النيسس والصحابة كان ينقل ايه حفظا ينقلوا الصحابه عن سلم والصحابه عن صحابه الكبار وينقلوا التابعون عن الايه عن الصحابه عن النبي ثم نقله تابع التابعين عن التابعين عن الصحابه ثم بدؤا تدوين التفسير طرما صنفه التفسير من اشمل مصادر التفسير اسد الدين الكرمي وعبد الرحمن بن سعيد بن اسلم وتفسير عبده بن حميد وهذا لم يطلع وتفسير عبد الرزاق وتفسير امام احمد وتفسير ابن ابي حاتم وتفسير الطبري وهذه تفاسير بالاثاني طبعا اكتر اللي احنا قلنا دول مش عندنا غير ايه تفسير ابن الطبري وجبت ان يقرأ في تفسير الطبري كمان اقول لك ان التوكل دي الايه توكل زياده معنى كذا قلنا انقل لذلك 1 2 كانوا يجيب كل الايه ايه لا الصحابه عاوز اتكلم في حديث عن نشا الاسلام خلاص لا علشان الجماعه لا كان لها تفسير ليه اللي كان استفتى من القران وهي تفسر بس ما دونيتش هيك بتتدون تعال الصحابه لا حتى السنه كانت دوها خالص الصحابه تمام اكثر العلوم اللي احنا نعرفها في التوحيد والتوحيد ما كانتش في تدوين اصلي فكلهم راتمدين على ايه على ملك الحفظ الثاني ده يعني حتى القرآن لم يكتب إلا في إيه؟ اللي في عصر أثمان كان مكتوب في دقاء الحاجات فيها خليل ولكن عندهم ملك الحفظ إيه؟ هذا هذا مما سعب ومشر عليه على علوم الأخرى كل التفاسيل اللي احنا ذكرناها ديت تفاسيل تسمى مدرس التفاسيل بالأثر مدرس التفاسيل بالإيه؟ بالأثر بعد تفسير ديه ظهرت تفسير اخرى ومدارس اخرى اسمه مدارس النحر تفسير النحر في البصرة او البصرة اثنين صحر في البصرة والكفة وبغداد وبغداد فظهرت تفسير من جهة اللغة مثل معاني القرآن من اقفش في الاوسط ومجاد القرآن لابي عبيدة معمر ابن مثنة ثم اتى ابن جريب امام المفسرين فصنف كتابه جامع الزيان هو أعظم كتاب أولفه في تفسير القرآن بالإجماع بالإجماع وبه عد بن جارير إمام الأئمة في التفسير إمام الأئمة في التفسير بالأثر بالأثر مدارس الأثر مدارس التفسير اول ما جات مدرسه تشيل بالاثر نيسكا سيد جاريث والباوند تشيل باوند وابن كثير والضر المنصور والضر المنصور الاثر الجاريث ولا الخلار الجاريث طبعا الجاريث وابن القتير والضر المنصور. احنا بده مش معلك ان هم دول بس الالفر لا اه كمام دول المنصور ده المنصور مم دول المنصور ده المنصور نفس يو التفتيق اللي ثاني نوع من التفتيق <تفكير> التفتيق بالرأي التفتيق بالرأي دولت ما ممكن نخرج منها اربع مذاهب اربع مذاهب كبار المذاهب الأولى فتاوى القران بالنظر للعقائد فتاوى القران المذاهب الاولى القرآن بالنظر للعقائد وهي متنوعه بقى حسب الاعتقاد بقى تلاقي في تفسير للمعتزله في تفسير للشيعة في تفسير الاشاعره تمام كل واحد ايه له تفسير مثل الشيعة الراسل لهم تفسير المفسر الصبرطي والطوسي وغيره في تفسير الايه للمعتزله تفسير معتزله يبقى اول مدرسه ما فسرت حسب الاعتقاد اثنين المدرسه الثانيه التفسير الموسوعي تفسير ايه موسوعي يعني موسوعي يعني لم يلتزم بنوع من انواع العلم فالتجده يطرق كل علم كل ما يجي ايه بيتكلم في, في السياسه في الاقتصاد في الفلك في الرياضه في اي حاجه يتركها تمام فهذا اسامه تفسير ايه موسوعي فكل علم نوع من التفسير في العلوم الاخرى مش تفسير الرازي تفسير الرازي والالوسي اه الموضوع لا الموضوع هنا هنجله دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> خلاص؟ يا البودي والمرايس اه والالوس المادة الثالثة للتفسير للتفسير التفاصيل اللغوي. التفسير اللغوية ده بعض الرق لا قلنا بقى ولا جوه الرق قلنا اربع منهم اربع ملايين سوا اصل قلنا التفسير اللغوي <تصفيق> المهتمة بالنحو وبالاعراض. مثل البحر المحيط واعراض القرآن. احنا اتكلمنا قلنا لديك مدارس كانت موجودة على ايام الصحابة والتابعين خلاص وديك مدارس ايه؟ أسرع ماشي دي مش معنان هيك تبقى أسرع فممكن بعد ذلك بعد ايه؟ بعد تقدم ايه؟ بعد تقدم الزمن ممكن يبقى المعتذر كما كانت موجودة مثلا في بغدار بقى نشك مدارس دي خلاص نحن نقول في البداية أن المدرس دي لما كانت مدرس ابن النشعور كانت أثر مدرس ابن النطارق، مدرس ابن عباس، كانت مدرس إيه؟ أثر وبنحكم على التفسير بإيه؟ بنشيكم مفاسد ده شكله إيه؟ مفارقة حسب الاستقراء أو حسب إيه ما النص عليه دي كتا خلاص المدرس دي لتفسير الغوية قلنا المستمد نفه الإعراض مدرس الرابعة، التفاسير الثقهية اللي هنسمها تفاسير أحكام الفقهية جمع تنوع بقى حسب الم الاحناف لهم مذاهب زي احكام القران في الحصا تمام والشافعيه لهم مذهب احكام القران الايه للمالكيه خلاص والمالكيه احكام زي ايه ابن عربي تمام والقرطبي والحنابلله لهم زي تفسير عبد الرازق الفارصاني وابن عادل الحمدلي اي احكام احكام القران اه نعم لا بيذكر آيات كده بس الغالب علي ايه آيات كل ما يجي الحقم يوم يتكلم ايه على الحقمة حكم فقه يوم ايه كلم بقى كل ايه المرطب بالحقم الفقه دي كمان ده يبقى كل شغل في أحكام ويه ده يفقه مقارنة ده يشغل تجي عنها خلاص دي كلمة ايه حي يتكلم عنها سواء أحكام أعطاء دي أحكام ايه فقه ده حاجة خاصة بالأحكام الفقه فقط تمام احكام القران مثلا تيجي مثلا في زي مثلا الصابون مثلا اكثر كان احكام لو كان احكام عائت البحث البسيط المهم تسمى ايه كفاتر ايه احكام يعني نقول كلام اهل علم في المساله وامتى بقى ايه يرد وعلى الايه على المناقش المعارضين وهكذا طيب ثم جاءت خلاص الاربع ايه الكبار في مدارس الايه الرأي. جاءت بعد كده تفسير مختلفة في العصر الحديث وذلك بعد الحماس الاستعماري فجاءت اولا التفسير العقلية زي تفسير محمد عبد والتفسير محمد رشيد ايه؟ ربا لا تفسير في تفسير بعد كده مختلفة في العصر الحديث بعد الحماس الاستعماري طبعا ده كان لها هادف كل واحد كان بيعمل حاجة كان بيبقى ليه هدف من بتاعه. تفسير بتاعه وقتك تفسير عقلي ممكن يكون تفسير دعوي ممكن تفسير موضوعي ثمان واسم خلاص اول حاجة تفسير العقل زي تفسير محمد عبدو ومحمد رشيد رضا الثاني آآ هناك تفسير للقرآن على هامش المصحى لحاجة الناس اللي بيان معاني الايه القرآن مع اي القرآن تفسير من, العقل. من السرد من العقل كثيرا من السرد حسب ايه؟ حسب المفسر و اكثر التفاصيل العقلية بتبقى خلال شوال خلاص ثالث حاجة تفسير الدعوين كان يفسر عشان يرجع الناس للتين مع مرارات اسباب الدعوة التي يمثان اليك ففيه ناس في الدعوة تفسير اللي بتاع التبليغ. تمام وفي تفسير لطلاب اخوان خلاص وفي تفسير على ترك جماعه النور التركي تمام وراجل ومن امثله ذلك تفسير الموجود وتفسير ذلك في القد تمام والاساس في التفسير بتاع حول دي تفسير ضارب في العصر الحديث ان تفسير المعاني للغات اخرى اللي هم تركمان ده في التفسير المعصر المعاصر اللي هي بقى يعني في تفسير النظر للاحكام الفقهيه زي تفسير اضواء البيان للشنقيط من التفسير المعاصر في النظر للاحكام الفقهيه تفسير احكام الايه تفسيل اضواء باللغويات اللغة اللغة. هو تفسير التحرير وتنوير في الطاهر بن عشوش وهو تفسير بالأثر بالأثر ذاية تفسير السعد تفسير السعد وهو تفسير لأ كريم لانيبال أفضل التفسير هو التفسير تفسير بالأثر هي تفسير من حيات المنهج وأفضل تفسير بالأثر تفسير من من إبن الجريد الأثر خلاص وبعد تفسير وافضل تفاسير الراي افضل تفسير راي تفسير فخر القرين للشوطي ايه الكلام ها كذا هورينا خلاص تمام ها عن القرين ولا لا بتكلم عن كل تفسير اللي مش الشوطي ها تمام بيتعرف المعاني والخاصه بالتفسير الكتب يحصل يتكلم عن الحب بس بس الموضوع التفسير خلاص تمام احنا بنسميه تفسير الراس الجرد بقى دي بس فقط بايه ايه التفسير خلاص غير ما يكون غالب عليه مثلا الاحكام غير ما يكون غالب عليه الدعوه غير ما يكون غالب عليه الايه الموضوعيه خلاص بالطريقه الشكل اللي معانا العائله في العصر اه تفسير الراس يتكلم المعان الاحكام الموجوده حسب الايه بالضبط خلاص ما بيكتبش عنها ما يجوش مثلا ايه لما نقرا مثلا في مثل. يا في قطون مثلا يقول لك ايه انا جاي من صفحه التصفي وادراك ما هم اتكلم بقى عن احكام تيجي في الايه ديت تيجي لك حوالي 30 صفحه ايه امر كان صفحه يعني انت لو في الفرق هتبقى قبل مني خلاص تيجي باي ايه من ايات السحر هتبقى مثلا 100 صفحه مثل. تمام هو فهمته في الموجود في السهر موجود في الكتب اللي بتاعته في كتب هات لي ايه قليل من ذلك وذلك هم كثير ما بيعتمد على ايه على كتب الاحكام ديت كتب ايه الكتاب المطبوع في التفسير طبعا الكتب عليه ايه تمام طيب اا طبعا كده مقدمه طيب يعني بالنسبه احنا قلنا ان احنا ايه عشان ما نقدرش نعمل في استثمار الا نكون عندنا تصور لايه تصور لبعض الايه الاستثمارات يعني لو احنا حطينا كده الاصول دي ان احنا ممكن نبدا نروح نقرا مثلا في الاجابه على عايز الطالب عايز تخلص عايز يعني تعرف المعنى تمام فكره مثلا قريب عضم فاعله خد لك مثلا ايه في صح بالاسناد والفاعل هو مش في حاجه انت ايه تعرف الاسناد كله عشان كلمه واحده وفي الاخر ولا ايه دي من طريق فهد بن اسلم عليه عفاف ده من طريقه كلام عن اساتقه ده كله عشان معنى ايه واحد وانت عارف ان من البدايه تمام انت مثلا كطالب في البدايه حسب ايه حسب تدرجك. تمام؟ انت تبتغلتين تبتغلتين تبتغلتين بكثاب مثلا في الكتاب جدا فنقضي بحثنا الناس يعني الاخوة يقرروا عليكم ايضا تبتغلتين ايضا تبتغلتين وخمسة البلد خلاص <تصفيق> يعني متوصلت بكوا يعني شايفون طبعا اهل ذلك ولس نظن بكم ان شاء الله فدي كتاب من الكتب الكاملة مع ان في البداية انا كنت يعني هي مارت عنه طبعا واحد لما تبقى مثلا في الكتب الكاملة ايدي يبدي على الكتب الكاملة المبتدئين بتبقى مثلا إيه, ايه مش عاردين اقول دي فين في المجهود لا والله ايش راحة اه انتل انا ما استفدت من ابن كثير او من استعدل او من ابن او من غيريه كما استفدت من ابن أستفد كثير طبعا واحد غير انما يكون بيقرأ نفسه غير ما يكون بيقرأ عشان ايه يحاضر تمام يجي يقرأ بايا شوف دا ايه الكلمات اللي هنا وشوف الهامش وشوف القراءة في اللي أنا عشان أقرأ أجبكم مثل ما بتاعدي أمقارس أشوف المتافر وشوف الكبطولي وشوف المجاري و... وأبحث عن, إيه؟ عن المعاني في كبه إيه؟ في هذا الشيء ولما لايقفش في دبعهم فاتح مثلا في كمبوترهم بقى أشوف في المعاني دي في المكان التاني فاتبق إيه؟ بيبقى ده بس اشاهد إن الكتاب ده فعلا الي يقرأ ويكتفي بس مش أقول لكم تقرأش حاجة ما تقرأش في حاجة تانية ويكتفي بس بس يقرأوا بتمعهم جيداً هيطلع بحاصيل غزيرة جدا في جميع العلو بصراحة يعني بارك الله في تهد الشيخ أولا الجزائري يعني بصراحة من الكتب الممتعة هاش بقول لكم ذلك انت ترد لا انت لو أريد قراءات خلاص اقرأ ماشي حالي هو لا شك ان التفاتير انت كطالب علم عايز كلمة تفصير لازم تقرأ ما لك و عليك لا شك يعني بس انت عايز تقول مش هتلم بقى مكتبك انا عايز اتدرج في قصة تفصير اتدرج ازاي؟ انما عام مكتبه معناش مش اقولك مثلا انت راجل اللي عايز ايه هتيجي تقرأ و واحد اقولك ده معناه كذا و ارى مثلا عنده ضارف او وراء عنده فلين عوشان نا كمان؟ زي بزبط الان تقولك ان ايه؟ على نفس المسافه الطبيه على نفس القياس ما شاء الله بقى المكان ده ساهل كده لما طول انا عايز اقرا في في البدايه اقرا كذا او كذا او كذا عشان تصورك ايه لا في التدريج بدات عندك عندك جام ساكنت كده في مكان واحده تمام وبعد كده ايه يكون تفسير كتير وده كتابكم عامل هندسه الاثر انت مش هتعرف تجيب النطاق دي بيطلع مش عارف أول أول أول. مش عارف الناتج كام تمام كنت كتبت 400 و الاشياء يعني ايه؟ يعني على طالح انت تتدرك ايه؟ في هذه الأشياء لابد ان يكون عندك القرطة صدر عشان نتعرف الأحكام لابد ان يكون عندك في بعض الأشياء عشان اللغويات تتقلوس المسرح حاجات مني بس انت عندما تجي تتدرك بتكون بقى عايش في التوحيد وعايش في العالم ده او مفصل بتاع عقدته ايه؟ فتوقر اللي انت عايزه منه ولو ميجي يتكلم متى بتصفاتك تبعد عنه خلاص؟ وبحث نتحلم لنا من الأشياء دي احنا بنحاول نقول مثلا يكون القراءه هقوم حاطط ايده قال لي قرا كده اخدت برومته يبقى هو ده القول الايه الباس لا انت شاكك شاكك يعني خرج على اشياء كثيره جدا مثل في اشياء من خليفتي مثلا في اشياء كثيره من بعض الاشياء في التفسير أو صخم على بعض الايه بعض الاشياء دي لو تحط كامل هنقول من أفضل التفسير الموجود في القراء بعد اللي كان ايه اللي تفسير وضعنا خلاص وده ما شاء الله ايه في نواة المدن الثانية طيب ناخدوا بقى الطريقة بقى في معاكم عشان نواحنا خدمة كلمة كلمة شا نقلص انا ان شاء الله اعملت مجهور بالنسبة للباري كتير مزيد المقيم لما مثلا القول مثلا فيه ان مثل مثل الجزء اللي احنا نقدره في التفسير. تمام؟ هقسمه العناصر وهو وفق المعاني بعض المعاني في معاني كل معاني قران بعض المعاني اللي ممكن تكون ايه فايده ممكن تكون فايده معينه او فا بالنسبه تعرفها بعد كده هنتكلم على عناصر اللي احنا خدناها يعني اليوم ان شاء الله عن الفاتحه القول في الفاتحه عدد بخمس عناصر العنصر الاول الاستعاذه العنصر الثاني التسميه العنصر الثالث الحمدله العنصر الرابع اداه الدعاء العنصر الخامس الثرات وصفاته هنتكلم على كل واحد من دي خلاص تعالوا <تصفيق> الاول استعاده اعاود بالله الاسترجاع نعم ايصال التثبيت والفيزا ونطلع في الاثر كل شخنه دايما بيستخدموا ايه طريقه الايه الاثر خلاص ان يستخدموا بعض الاراء وبعض العقليات بتتمش الاثر عندهم ولكن للدلاله مثلا ندري كده مثلا في أشياء في لك والك ادري العقل خلاص وطبعا نشك ان الله جل هو ما بتتدبر بالعقول فلما قلت العقل مش معنى كده انه هو ده هو اصل تفسير هنا قلنا ناخد التعالة البسملة الحمدلة الدعاء الصراف والصفات بعض المعاني طبعا يعني, طبعا فيه أشياء يعني مثل ايه؟ تلاوة في الكلام طبعا في اشياء احنا بنضغط عليها لكن ايه عاوزين ان احنا نشترك دي مش نقول بقى حكم بقى ايه تلاوه وحكم يوصلها بالتسميله وشغل تجويد مش <عادة. تصفيق> بكل حاجات دي خلاص حاجات ممكن نعفي ماشي وان هذه عفي خلاص شعاب فتره نعفي ماشي طبعا حاجات دي طبعا طبعا بقى كنتوا يعني ايه يعني ف... الطلق الرخيه دلوقتي في ايه في المعهد ده بقى ماذا الله تقول لي إيه؟ لا نضيه ثم أجلعك طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا بنبدأ القرآن بالسعادة وده طبعا فيها صعيدة بعدم الركون على حول الإنسان في وجه يجب عليه أن يلجأ ويحتمي ويستدير ويتحفن بالله سعادة القرآن كلما زادت أهمية ما تفعل هي دي ما نحكي عن التسعينه هي انزل الله تبارك وتعالى ها ف... قراءه القران تستع بالله ماشي طبعا دي موجود في الدنيا شرطه ها صح احنا بنقول تمام انما الثانيه الصوت عارف يقول ايه ايه يا راجل راجل طب دي فين هو بين السالب ايه ما ايه انت كل كره عايمه ده ها وسط تمام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 أعود أستجير وأتحصن الرجيم أي مرجوم المبعد المطروض من كل رحمة وخير حكم الاستعادة مشروعة حكم الاستعادة مشروعة عند القراءة وعند الغضب ومن خطر بباله يسوء أوس وسوء حكم الاستعادة مشروعة مشروعة يبقى ممكن نقول ايه اللي هو الحكم الشرعي ما لك ايه يعني مشروع يعني ايه مشروع يعني اصل يا في الحكم الشرعي اما يكون واجب يا ايه يا مستحب طب المشروع والاكثر في المشروع اذا اطلق توقف على الاستحباب خلاص فيشرع عند قراءه القران وعند الغضب تمام كما جاء بالحديث خلاص ومن خطر به عليه سوء او وسوسه البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم فقمها مشروع عند القراءة سواء صورة التوبة وتسمى عند كل أمر زبال يقول بسم الله طبعا أمر الرحيم الذي يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو القرآن الكريم فقط أما على ذلك يقول بسم الله كل امر بتصديبي تقول ايه بسم الله اذا دخلت تقول بسم الله اذا خرجت تقول بسم الله اذا قرات تقول, تقول بسم الله وهكذا في كل أمر من الايه من الامور اعطيت وخسكه تقول بسم الله خلاص طب احنا عارفين ان البسمله مذكوره مرتين في سوره ايه النمل في سوره ولم تذكر في سوره الايه التوبه حكم البسمة ايه؟ هي اية؟ او كما بني؟ هي واجبة في يعني هو بالنسبة هل هي اية ام ميزة في اية؟ هي من كانت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 كمان؟ امان قلت انا انا مستقبل لصفة وانا ليست اي اي صورة والعجيب ان تعرفوا انها قالوا نفسك بان هو الليل كده في شكل طيب اشياء طبعا دموره على ما على الصورة ليست امان الا امان امان ولا والله احنا هي المصلحه انا ما كلام ده بس المصلحه عشان اخواننا الايه الضريعه خلاص طيب الجمهور على ما على نا ايه من الفاتحه على ما ايه من الفاتحه خلاص ده قول ايه قول الجمهور طبعا لو فصلنا بها الكلام بها في الفيقه وبتاع عليها المفتاحة وانكنت انصر يعني اولا خلاف سائق عشان تسحب ايه يوض المسألة طبعا كلام له اصلي من الكلام قوي جدا طبعا الحديث قسمت صلاته قسمت الصلاة بين وبين عبد ايه فايه دقال ايه فلو كافل بسماله ايه بقاله وخصوصا ان ايه هذا بين وبينوه والسلام قال الحمدلله قال ايه حمدني عبتي فرحمة رحمة قال اسمع علي فهذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عب الاخر ايه الاخر الحديث خلاص طيب وبطل الاخ قاله ان ايه ان لو ده مش اية فنقول السبعة منين لين طبعا ان ايه لقد اتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم فالسابعة مساني طيب الافاتيحة فالعنوان هي السابع فنقول ان ليه الآية الأخيرة عن آية التثمين عشان الآيات كلها جاءت على منوال واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدين الصلاة المستقيم ذات اللذين عمت عليهم وغير المعطوب عليهم ولا الضالين خلاص ده كلام من عشانين يعني فين طيب ده خلاف بقى مساءات الجهد المسملة والآية وكسر ايه؟ ده حكم الفيق بقى تاني يعني طبعاً ان كنت رايح سباد ارياف وقام يعني ايه ما فيت بقى انت بتروش تفاتح عليه بتروش البسمالة اليه وقعد بقى ايه وقال ايه وقال ايه المصحف اهو بسم الله الرحمن الرحيم موجودة ايه تمام؟ فقال طبعاً الحاجة حاجة انا اقاش حاجة ايه؟ قالوا انت مفتعتاش انت دلوقتي مشكلتك ان انت ما قراتش البسمله ولا قرى ولا سمعتها ولا ما سمعتهاش انا بقول لك ان انا قراتها في سر وهذا فعلا يسلم ومتقولش له الايه الاحاديث يعني قلت انا عارف انت قراتها قلتك حسيتني يعني طبعا لازم المسائل ديت خلي بالك منها عشان ايه عشان تكون قو في هذا الامر لان انت بتروح ارياف تحته لو واحد يقول لك ان انت ما تقراش في في البسمله اللي تكون عندك الايه اللي ادينك عندك ادينك الكثير في ذلك حديث انس واحد اسمه الكلب الحرص وحديث غيرين من ايه من الصحابه طيب. طيب نيجي يبقى احنا قلنا دلوقتي البس... السعاده والبسمله قاعده بنستفيد من الفاتحة ادل سعاده حتى سميت الفاتيحة بأي صورة الليه؟ الدعاء طبعاً الفاتيحة لها عدة أسماء تمام؟ منها صورة الدعاء بيعلمك ربنا سبحانه وتعالى كيف تدعوه أين واقع الدعاء في الفاتيحة؟ تهدنا فرط المستقيم يعني الإنسان حينما يريد دعاء ربه ويبدأ ولا يبقى فيه في أشياء قبلها يبقى إذن هو للأباد تمام وذلك قال الإنسان عجل تمام يعني إيه تخلص الله يدعاء فعلمنا الله عز وجل من الدعاء تمام بذكره في مستهل الفاتحة فيقدم السائل بين دعاء ربه الحمد والسماء يبدأ ايه يحمل ويسمي ويمجد الله تبارك وتعالى وتاجف عندنا السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له فإنه يستجاب له يبقى يسكر الله يسمى عليه ما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسل حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي سلم حتى قال بعض العلم ان دعاء بين الصلاة بين الصلاة على النبي سنة حرين انه يستجازости كون hurting صلاة عن النبي سلم في الهي Saya الكريف لأن إن الله أكرم من أن يرب في الهي الحمد بشأن all Правية اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم العنصر الخامس اخلاص وصفته الاخلاص وصفته الصراط هو الطريق الموصل الى رضا الله وجنته وهو الاسلام والذين كوافض فصراط ايه الوصف اللي احنا هنتابعه طالع صراط الذين صراط الذين انعمت عليهم بس غير المغضوب عليهم ولا الضال تمام كان يقف عند صراط الذين عليهم صراط تمام نخص بالنعمه الشرعيه ماشي ما فيش مشكله ولكن ولا يؤمنون باخرهم بالله الا وهم ما يكفيش فقط للنجاة اتباع بس الايمان الا ان تكفر بالصغوط او تعرف مسالك القوم الاخرين ممكن واحد يتابع الذين اناعم عليه ويتابع ايضا إيه غيرين ولن تحوز الفوز والنجاة الا مخالفة اصحاب الجحيم وذلك ايه مش ختمت ايمانا اقل في كتابته اقتضاء الصراط المخالفة اصحاب الجحيم انت عشان تحوز الفوز والنجاح فعليك مخالفه بين اصل الجسد يبقى تتبع الذين انعمت عليهم انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنوا رفيقا ثم تنتهي وتبتدي عن متابعة اليهود والنصارى ده شرط اساسي الصراط بتاعك الصراط المستقيم صفته الترياق الذين أنعم الله عليهم الأنبياء والمسلين والصالحين إنما عليكم الله ورسوله والذين أمنوا تمام؟ هذا هو الصراط أما من يتولى جاسب آلة بعدها يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتتخذوا بينكم هزوة ولعبا من الذين أعطوا الكتابا من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم أمنوا فإذا الصراط هو اتباع للذين هدى الله ذلك هدى الله يهدي من شامل عياده وليك الذين هدى الله فبهدى مقتدس تمام ومقالفة أسخار الجحل جاء الصراط بأقل صورة ذكرها الله عز وجل في أقل معاني تمام فلذلك بينا أن الصراط هو اتباع طريق الأنبياء والصديقين والشوداء والصالحين وليس اتباع للذين غضب الله عليهم لكفرهم وفسادهم في الأرض وأنهم علموا ولم يعملوا عشان تكلمها لك ليه اليهود وليه اليهود, اليهود لا تتبعش اليهود ولا تكن فيك أيضا صفة نصفات هؤلاء لا يكون عندك شيء من أنواع الكفر ولا الشرك ولا الإفساد في الأرض ولا أنك تعلم ولا تعمل فتكون فيك يهودية وانت لا تدري وانت لا تدري وأيضا هذا الصراط أيضا هذا الطريق ليس أيضا من الذين أخطأوا الطريق فعب فعبد الله جل بغير علم عملوا بلا ايه؟ بلا علم كالنصارى يبقى اذا الصورة دية بأوضع حاجة بيّن في لك كأنو كان وارزال يقول في بداية قرآة القرآن اللي هو السبيل لك عرفك الصورة عرفك الطريق اللي تمشي فيه تمام؟ وهذا يبين مدى حسن الإسلام على مجانبه المشركين وخاصة أهل الكتاب لذلك أمرنا بقول آمين سبحان الله قال الاسراف بتاعك كذا وكذا مش كذا وكذا تمام والدليل على كده امين وامين ديت دي جي في حديث خاص بمخالفه اهل الجحيم بالضبط تمام ان هو نحننا على ايه الا على فعل شيء منها قوله ايه امين اللي اهل الكتاب يحفظوننا على قول ايه امين ثلاث نعندنا في الحديث الشريف تمام اما اهل الكتاب يحفظوننا على بضع الشامل لاشياء التي لا يحفظوننا عليها قول امين وراء الامان ايه العلاقة بقى بين حسن هؤلاء وبين الصورة ان الصورة اليك لك اتبع طريق هؤلاء ولا اتبع تقلي هؤلاء النصارى لأن هؤلاء يهود النصارى يحصدوك على ما أنت في من نعم فلا تستريع تمام ودي واجه علاقة وهذه أول مجانبة لهم حيث يحصدوننا على قول امين وفوق ذلك فإن من وفق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من زمن لا لا امين ليست من فاتح ليست من الفاتح فاتحة اخرها ولا ضالين ثلاث طبعا بعض الناس العوام ويمكن ممكن الناس المحبة ليست داخلة او مولا بطالين اي شوية كتلة كتلة كتلة كمان وراء الامان يقول له خلص بسرعة عشان ايه الناس يقول له امين يصدق عن امين ايه الدعاء اللي هو بيقول كمان طبعا الكلام طبعا يعني بدع كمان ليه ده يعني لم يكن هذه يوسف ولا الصحابه لا احد من الائمه اصلا فقط ذلك ان هو مش نفس الشيء انيل هذه كلمه بمعنى اللهم استغفر تمام بسم فعل امر اللهم استغفر لما قيله في ايه في سياق في صاغر الصلاه يجزاك يجزاك ولكن خصف في الصلاة لأنهم فقط أمناتهم من الإمام أو تمام الملايكة قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين أمين على الوجوه خلاص ها؟ لا إجازة هنا من باب القياس على سنوة دعاء وأي دعاء أنت تؤمن عليه؟ تمام؟ أي دعاء أنت بتؤمن عليه صلى الله كان في القرآن يعني ممكن تقول لواحد بقول إيه ربنا ياتينا في الدنيا حسنا في الأخير حسنا عذاب النار وبيقى قراءة صلى الله عليه وسلم آه لا مش انت تقرأ ده واحد يقول كده بدي إيه تمام؟ قائد حكم الفاتحة قراءة الفاتحة واجبة في كل الركعة من الصلاة للمنفرد والإمام فلا خلافة في ذلك المنفرد والإمام الفاتيحة واجبة عليه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتيحة في الكتاب أما المأموم في خلافة من أهل العلم في خلافة من أهل العلم طلع. فالجمهور على أنه يسن له قراءتها في السرية دون, دون الجهرية ده بالنسبة لخلص سوط البقرة طبعا احنا وقللوا سوط فتاحة بأشياء أفتر من كده ممكن نخلش ولكن احنا بحاول ان احنا نفط وتفق ايه؟ فهيه؟ اه اه اه بالنسبة لسوط واحد كده يقولينا بعض طبائق سوط البقرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها في مدليه؟ اجل يعني يكون محجم ماشي حسن الاسع من شريك المزهرة على يوم رامي يوم القيامة تأثين يوم القيامة؟ غاية يتان ماشي يبقى ايه؟ تحاكين عصاحبة يوم القيامة ايه تاني؟ عم؟ احسن ماشي بقية فيه فيه ابتدلية عامة وفيه ابتدلية بعض اياه زي اياه الكرسي ورؤية الاخرسين من ايه من الصورة تمام حاجة ثانية طيب طبعا فيه اشياء كثيرة جدا يعني حتى ان بالنسبه للمواقف وبالنسبه لحفاظها تمام لما الرسول زوجها رجل في البقره وانه ايضا جعله اماما لقوميه انه كان يقرا ايه سوره الايه البقره ايضا انه كان يقدم عند الذبح وكان اكثر ايه حظ وكان ايه قرات سوره البقره دي اشاره كانت جدا للمواقف او من ايه من احاديث التاخير طيب طبعا سيدة بقرأ أكثر أطول في القرآن وفيها أعظم آية في القرآن وفيها أطول آية في القرآن تمام؟ أطول صورة في القرآن فعلا آيتها يكامل يكامل ستة سنوية أول صورة <تصفيق> أعمال وخشي جواب تعملوا هات أعمال العمران أدائي ما شاء لو انت حفظونا اول صباح المقر اول صورك النساء <تبصدف> ليفتر <النساء> صدعي طيب بس انا قلت بالعجزة بس انا عايز اعرف بس كده تفعالكو بس شوية بس شوف الناس اللي حفظوا السامة عجزوا طيب قلنا ان فيها اعظم, آي. اعظم ايه اعظم ايه اللي هي ايه؟ فيها حديث ابي بن خلف لما قال مع أعظم آية في القرآن قال ايه الله لا قال تضرب على صوره وقال لها نجك العلمة يا أبا لها الموزن ايه طبعا في بنسبة لآية الكرسية فيها أشياء تجرينا هنيج لما جرعنا عرف ايه فضائل أطول آية آية ليه اتاين آية اتاين يعني اللذين منوزة اتاين تم داين ويجي المسمن فاكتبوه خلاص طيب بالنسبة لـ.. هنتكلم في الروبع الاول بس عن المقطع بس خلاص عشان بس ايه ما ان انت فصلت صح فصلت ولا انا لسه.. المفضل اللفظ <تصفيق> كويس سبع من الربع الاولاني هيتكلم هي على... على اربعة عناصر العنص الاول الحفص المقطع العنصر الثاني الأصناف الثلاث المتحدث عنهم في سورة الفقر وصفاتهم, وصفاتهم الثالث أول أمر في القرآن التوحيد والتزليل عليه وتحريم الشر رابع شيء تقرير نبوة الرسول بإثبات نزول القرآن عليه خامسا فضل الإيمان والعلم الصالح الحرص المقطع الأصناف الثلاثة المتحدث عنهم في صدر الصورة وصفاتهم <تصفيق> ثلاثة أول أمر في القرآن التوحيد والتدليل عليه وتحريم الشرك أربعة تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات نزول القرآن عليه خمسة فضل الإيمان والعمل الصالح بعض المعاني لا ريب لا شكا يؤمنون بالغيب أي يصدقون تصديقا جازما بكل ما هو غيب كثروا إن الذين كثروا أي لغة التغطية والجحوط وشرعا التكذير التغطية الزراع كثر الحد خاتمه هي الطابعه حتى لا يعلم ما فيه بشاوس بطاء يغشى به طيب يخادعون الله بإظهار الايمان وإخفاء الكفر في قلوبهم مرض شك ونفاف أي شك ونفاف صيب مطر أو كصيب من السماء أي مطر يخطف أبصارهم أي يأخذها بسرعة أندادا جمع ند وهو النظير والمثيل جاء بعض المعاني في هذا الرواب ما معنى الحرص المتطفعة؟ طبعا نقول الاول فيه كم حق مقبطعة مقبط كلها كان ها؟ تمانية تمانية هدف؟ يا راجل يتم ايه؟ ماشي اللي هو المات اللي نازل مش كده قصدك المات اللي نازل ماشي والباقي طب اقول لك كده المات اللي لازم 8 فيهم ايه عشان يكون نصص عاوزك تقصوا على النص طيب عتباكم نكتب كام دلوقتي كام 8 في 3 طيب اللي, اللي هو المات الطبيعي كام ها صح؟ حينطهر يبهو كم دولار؟ <تصفيق> طب واحدة واحدة كلي حينطهر كم دلوقتي؟ ها؟ خمسة وتمانية كم؟ تراتتاش <تصفيق> <تصفيق> <فضل> ايه كمان؟ <تصفيق> القلب ماشي؟ طيب والحروف فيها ما هو خبارة عن حرث مخطرة إما حرث واحد أو الصور نسل خاط و و نور ماشي حاجة تانية حرثين زيت جاسين و تانية و طاه و ايه تانية و حامين ايه النمل طيب فيه في 3 ط ص م هو ثاني الوحده ا ل م هو ثاني ا ل ر ا ل انا احنا قلنا ط ص م ا ل م ا ل ايه ر ثانيه ها وتبقى انتن صف او متكتب الصوره اه <تصفيق> اربعه زي ثلاثه ايه وثاني واثنان مين بصوره ده الراع تمام في حاجه ثانيه بس طب خمسه ده ايه ماري وايه ثاني ح م ع س ايه بسرعة الليه الشور خلاص احنا بنحاول بنقول بسرعة انه نتفاعل عشان نعرف بس ايه ان فيه سور بل ادي حرف واحد سور بل ادي بحرفين سور بل تلاتة سور بل ادي بطاعة وفيه خلاص ايه. اما معنى معنى معنى الحروح المقطعة اكثر الجمهورة على انها واثر المفصلين على ان الله اعلم بمراده مثالي الله اعلم بمراده ولكن استخرجوا فائدتين من بدايه السور بالحروف المقطعه المقطع. بدايه السور بحروف الايه المقطعه كان المشركون يمنعون انفسهم من سماع القران مخافه التاكيد وقال لنا كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعنكم ايه تغلبون خلاص ساكن عقله في طالبون دينهم وعلهم واللي يستغيث ثيابه المهم ايه؟, ايه بعد ما اسمعش الايه القران ليه له من تاثيره القوي على النفوس فلما كان النطق بهذه الحروف منطق غريب على اسماعهم استمال اسماعهم كلم ايه؟ ينجز الأجاب الاول كان يقول مثلا ايه؟ قل هو الله أحد تبك يا دا اذا جاء نصر الله الفتر اذا جاءك المناسخون يجب لك ايه؟ انه يقول ايه؟ الف لام مين ليه كلام ده؟ هيقول في حاجات مقطع كده؟ فيستميل اسمعهم ذلك القرآن لا ريبة يبدأ بايه؟ يسمع ليه القرآن يبقى اهم حاجة تبقى لذلك احنا بقول احنا مستفيد لذلك الدعوة برضو واشنش عايز يسمع منك فلاذا منك ازاي دي شغلتك دعوتك تمام فالله رجال الدربة لان المثل في كيفية ازتمالة هؤلاء المعرضين الذين لا يوجدونها مع القرآن في كيفية معرضين بدأ بعض الصور بالحروف المخفطة فتأثرون بها فيؤمنون وكفى بها دي فائدة الفائدة الثانية لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله كانت هذه الحروف بمثابة المتحد لهم كأنها تقول لهم ان هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف فأتوا من اسمه شد أهل ويحرف عندكم ألف با وهكذا فهذه ألف لا مين تمام فأتوا مثل هذا القرآن وتحدهم الله عزيز بأن ال... بأن الجن والإنس جميع ما في الأرض تمام من الجن والإنس لو كان بعضهم لبعهم ظاهرة أن يأتوا مثل هذا القرآن ثم تحدهم بعشر سور ثم تحداهم بسورة من نسبة تمام إذن فالفائدة الثانية لما انكرموا مسركونا كون القرآن كلام الله ترارك وتعالى كان هذه في بمثابة المتحدة لهم كأنه قال أن هذا القرآن من تلك الحروف فأتوا من نسبة إن كنتم صادقين ثابت النسبة إيه لفروف المتطعة ان شاء الله المرة خادنا نبدأ في بقية الربقة في الكلام عن أصناق المتحدث عنه في شروط البقرة وان شاء الله هيكون على ما قيل لي أن يكون معاد بعد العصر هو طبعا هيكون ظلم يعني عشان المفتوضة خلش كل مرة على الأقل خالص كده يعني 7-8-4 كده وطبعا يؤدي بنا ان احنا ندخل في عملية ايجاز يعني كبير جدا عشان نحن نخضو ايه هبيب ايه الاربع كلاب مرة ان شاء الله بكم في ان شاء الله ان شاء الله ان كل مرة كده بعبانا باختار ان اهو انا عايزك تكتبوا